عن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي ه أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن النبي ه وسلم بعثه إ ل ى اليمن ف س أ ل ه عن أ ش ر ب ة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر فقيل ل أ ب ي ب ر د ة وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري وخرجه مسلم ولفظه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ومعاذ إ ل ى اليمن فقلت يا رسول الله إ ن شرابا يصنع ب أ ر ض ن ا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل فقال كل مسكر حرام وفي ر و ا ي ة لمسلم فقال كل ما أ س ك ر عن ا ل ص ل ا ة فهو حرام وفي ر و ا ي ة له قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ ع ط ي جوامع الكلم بخواتمه فقال أ ن ه ى عن كل مسكر أ س ك ر عن ا ل ص ل ا ة هذا الحديث أ ص ل في تحريم تناول جميع المسكرات ا ل م غ ط ي ة للعقل وقد ذكر الله في كتابه ا ل ع ل ة ا ل م ق ت ض ي ة لتحريم المسكرات وكان أ و ل ما حرمت الخمر عند حضور وقت ا ل ص ل ا ة لما صلى بعض المهاجرين و ق ر أ في صلاته فخلط في قراءته فنزل قوله تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي لا يقرب ا ل ص ل ا ة سكران ثم إ ن الله حرمها على ا ل إ ط ل ا ق لقوله تعالى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 وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م منتهون فذكر سبحانه ع ل ة تحريم الخمر والميسر وهو القمار وهو أ ن الشيطان يوقع بهما ا ل ع د ا و ة والبغضاء ف إ ن من سكر اختل عقله فربما تسلط على أ ذ ى الناس في أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م وربما بلغ إلى القتل إلى ومن ه ي أ الخبائث ف م شربها قام ت ل ل ن وزنى ف س و ر ب ا ك فربما وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره وروي مرفوعا أيضا ومن قامر ر هذا المعنى عثمان أيضا عن ف قهر و أ خ ذ ماله منه قهرا فلم يبق له شيء فيشتد ح ق د ه على من أ خ ذ ماله وكل ما أ د ى إ ل ى إ ي ق ا ع ا ل ع د ا و ة والبغضاء كان محرما و أ خ ب ر سبحانه أ ن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة ف إ ن السكران يزول عقله أ و يختل فلا يستطيع أ ن يذكر الله ولا أ ن يصلي ولهذا قال ط ا ئ ف ة من السلف إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها تمر يعرف ربه عليه والله سبحانه إ ن م ا خلق الخلق ليعرفوه ويذكروه ويعبدوه ويطيعوه فما أ د ى إ ل ى الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين م ع ر ف ة ربه وذكره ومناجاته كان محرما وهو السكر وهذا بخلاف النوم ف إ ن الله تعالى جبل العباد عليه واضطرهم إ ل ي ه ولا قوام ل أ ب د ا ن ه م إلا به إ ذ هو ر ا ح ة لهم من السعي والنصب فهو من أ ع ظ م نعم الله على عباده ف إ ذ ا نام المؤمن بقدر ح ا ج ة ثم استيقظ إ ل ى ذكر الله ومناجاته ودعائه كان نومه عونا له على ا ل ص ل ا ة والذكر ولهذا قال من قال من ا ل ص ح ا ب ة إ ن ي أ ح ت س ب نومتي كما أ ح ت س ب قومتي وكذلك الميسر يصد عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة ف إ ن صاحبه يعكف بقلبه عليه ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه ولهذا قال علي لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج ما التماثيل أنتم فشبههم التماثيل التي أنتم لها عاكفون فشبههم بالعاكفين على التماثيل وجاء في الحديث هذه على في إ ن مدمن الخمر كعابد وثن ف إ ن ه يتعلق قلبه بها فلا يكاد يمكنه أ ن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته ه وهذا كله مضاد لما خلق الله العبادة لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره ومناجاته و مضاد لما العباد ا خلق من د ع تفريغ ئ والابتهال إ ل ي ه فما حال بين العبد وبين ذلك ولم يكن بالعبد إ ل ي ه ض ر و ر ة بل كان ضررا محضا عليه كان محرما وقد روي عن علي أنه قال لمن يلعبون بالشطرنج ما لهذا ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوض أو بغير عوض قال خلقتم رآهم بالشطرنج الميسر محرم بغير علي يعلم عن أنه لمن هنا أن كان لهذا ما و إ ن الشطرنج كالنرد أ و شر منه ل أ ن ه ا تشغل أ ص ح ا ب ه ا عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة أ ك ث ر من النرد والمقصود وسلم وكل فهو وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله قال حرام ما الصلاة حرام الأحاديث النبي الله صلى عليه كل بذلك صلى عليه مسكر أن أسكر عن عن فخرجا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولفظ مسلم وكل مسكر حرام وخرجا أ ي ض ا من حديث ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أ س ك ر فهو حرام وفي ر و ا ي ة لمسلم كل شراب مسكر حرام وقد صحح هذا الحديث أ ح م د ويحيى بن معين واحتجا به ونقل ابن عبد البر إ ج م ا ع أ ه ل العلم بالحديث على صحته و أ ن ه أ ث ب ت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحرين المسكر و أ م ا ما نقله بعض فقهاء ا ل ح ن ف ي ة عن ابن معين من طعنه فيه فلا يثبت ذلك عنه وقد خرج مسلم من حديث أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام و إ ل ى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وخالف ه مذهب وغيرهم وهو به أهل كلهم و والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد القول و مالك مما اجتمع على القول به أهل المدينة بن الحسن على فيه طوائف من علماء أ ه ل ا ل ك و ف ة وقالوا إ ن الخمر إ ن م ا هي خمر العنب خ ا ص ة وما عداها ف إ ن م ا يحرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه وما زال علماء ا ل أ م ص ا ر ينكرون ذلك عليهم و إ ن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورا لهم وفيهم خلق من أ ئ م ة رخصة العلم والدين قال ابن المبارك ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيح إلا ا عن عن وجدت أحد في صحيح ب ر إ ه ي يعني م العلم ن خ ي و ك ذ ك أنكر ا ل إ ا كتاب الأشربة م أحمد أن يصح وقد يكون صنف فيه شيء ولم يذكر فيه شيئا من ا ل ر خ ص ة وصنف كتابا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف إ ن ك ا ر ه فقيل له كيف كتاب كما المسكر كل مسكر في في ليس في في حديث صحيح يدل تحريم الخمر إنما نزل بالمدينة فقال لم تجعل الأشربة الرخصة جعلت المسح الرخصة على الخمر نزل ومما خمر إنما أن أن بسبب سؤال أ ه ل ا ل م د ي ن ة ع ما عندهم من ا ل أ ش ر ب ة ولم يكن بها خمر العنب فلو لم تكن آية تحريم ايه ل شاملة لما عندهم لما خ م عندهم ر كان ف ا بيان لما سألوا عنه ولكان محل السبب خارجا من عموم الكلام عنه من محل عموم م م وهو ممتنع ولما نزل تحريم ن نزل ع ولما ت الخمر أراقوا الأشربة أنهم ما فهموا عندهم من الأشربة فدل على فدل أ ن ه من الخمر ا ل م أ م و ر باجتنابه وفي صحيح البخاري عن أ ن س قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الاعناب أ ع ن إلا قليلا و ا م م ة خ ر ا ل س ر و الا ت م ر وعنه أنه ق ل ل إني أ س قليلا ي أبا ط ح ة دجانة وأبا و س ه ء خليط بسر وتمر إ ذ حرمت الخمر ف ق د ف ت ه ا و أ ن ا ساقيهم و أ ص غ ر ه م و إ ن ا نعدها يومئذ الخمر وفي الصحيحين عنه قال ما خمر فضيخكم تسمونه مسلم حرم الخمر كان لنا خمر غير هذا الذي تسمونه الفضيخ وفي صحيح مسلم عنه قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها عنه أنزل لقد غير وفي صحيح وما ب ا ل م د ي ن ة شراب يشرب إ ل ا من تمر وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر و إ ن ب ا ل م د ي ن ة يومئذ ل خ م س ة أ ش ر ب ة ما منها شراب العنب وفي فقال الصحيحين عن الشعبي عن ابن عمر قال قام عمر على المنبر فقال أما على عن عن عمر عمر بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمس العنب والتمر والعسل و ا ل ح ن ط ة والشعير وخرجه ا ل م ما خامر العقل خ ر و ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الترمذي أ ن قول من قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أ ص ح وكذا قال ابن المديني وروى أ ب و إ س ح ا ق عن أ ب ي ب ر د ة قال قال عمر ما خمرته فعتقته فهو خمر و أ ن ا كانت لنا الخمر خمر العنب وفي الأوعية فلفل في فقال مسند الإمام أحمد عن المختار مالك سألت أنس بن مالك عن ابن بن عن قال الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفته وقال كل مسكر حرام قلت له صدقت السكر حرام فالشربه والشربتان على طعامنا قال المسكر قليله وكثيره حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل و ا ل ح ن ط ة والشعير و ا ل ذ ر ة فما خمرت من ذلك فهو الخمر خرجه أ ح م د عن عبد الله بن إ د ر ي س سمعت المختار بن فلفل يقول فذكره وهذا إ س ن ا د على شرط مسلم وفي وسلم والعنبة وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر وجاء في صحيح أبي هريرة النبي عليه هاتين الشجرتين صريح نبيذ التصريح بالنهي صلى مسلم الخمر من التمر خمر الله قال النخلة عن عن أن عن قليل ما أ س ك ر كثيره كما خرجه أ ب و داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرام والترمذي من وسلم مسكر حرام داود عائشة النبي الله قال أسكر أبو وحسنه كثيره كل وخرج حديث فقليله عليه صلى عن وسئل م ا أ عن من قال انه لا يصح فقال هذا رجل مغل يعني أ ن ه قد غلا في مقالته وقد خرج النسائي هذا الحديث من رواية سعد بن رواية وقاص أبي سعد وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى س ل م وقد روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وروى ج و ه ك ث ي ة ي ط ل ذ ك ر ابن عجلان عن عمرو بن شعيب حدثني ابو وهب الجيشاني عن وفد اهل اليمن انهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل و ه عن ا ش ر ب ة تكون باليمن قال فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسكرون منها قالوا إ ن أ ك ث ر ن ا سكرنا قال فحرام قليل ما أ س ك ر كثيره خرجه مسكر حرام على تحريم جميع أنواع المسكرات تحتج جميع الله عليه القاضي إسماعيل كانت الصحابة النبي أنواع بقول صلى وسلم كل على وقد ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده كما سئل ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد البادق فما اسكر فهو حرام خرجه البخاري يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل يشير مسكرا المسكرة الجامعة أنه هذه أحدهما كان الكلمة العامة المزيل نوعان إلى وعلم للعقل في إن أن فقد ما كان فيه ل ذ ة وطرب فهذا هو الخمر المحرم شربه وفي المسند عن طلق الحنفي أ ن ه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه ب أ ر ض ن ا من ثمارنا فقال فلا الله سائل المسكر صلى عليه وسلم من سائل عن المسكر فلا تشربه عن من ولا تسقيه أ خ ا ك المسلم فوالذي نفسي بيده أ و بالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء ل ذ ة سكره فيسقيه الله الخمر يوم ا ل ق ي ا م ة قال ط ا ئ ف ة من العلماء وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا وسواء كان مطعوما أو مشروبا وسواء أو المسكر كان هذا جامدا مائعا كان كان من لبا أو تمر أو حب أ وفي غير ذلك وأدخل في ذلك لذته الحشيشة التي تعمل من ورق القنب مما يؤكل لأجل وغيرها مما من ورق و سنن ك ر ه وفي س ابي داود من حديث شهر بن حوشب عن ام السلمه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والمفتر هو المخدر للجسد وكان إ إلى إ ن ينتهي لم ل حد ا س ر و ا ا ل ث ي م الغالب ي ي ز العقل ويسكر ولا لذة فيه ولا طرب كالبنجي ونحوه فقال أصحابنا إن تناوله لحاجة التداوي به وكان ا لذة ل ويسكر ونحوه فيه طرب به إن منه ا ل س ل ا م ة جاز وقد روي عن ع ر و ة بن الزبير أ ن ه لما وقعت ا ل أ ك ل ة في رجله و أ ر ا د و ا قطعها قال له الأطباء نسقيك دواء حتى يغيب عقلك ولا تحس ب أ ل م القطع ف أ ب ى وقال ما ظننت أ ن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه وأروي يحول وبين وجل وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي أنه أشرب ذكر ربي لغير شيئا بيني عنه عز قال لا حاجة ذلك فقال أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني إ ن ه محرم ل أ ن ه تسبب إ ل ى إ ز ا ل ة العقل لغير ح ا ج ة فحرم كشرب المسكر وروى حنش الرحبي وفيه ضعف عن أ ك ر م ه عن ابن عباس مرفوعا من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أ ت ى بابا من أ ب و ا ب الكبائر وقال الطائفة منهم ابن عقيل في فنونه عقيل الطائفة ابن في منهم لا يحرم ذلك ل أ ن ه لا ل ذ ة فيه والخمر إ ن م ا حرمت لما فيها من ا ل ش د ة ا ل م ط ر ب ة ولا اطراب في البنج ونحوه ولا شده ة حاجة فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة وسكر ب فطلق فحكم الشافعي طلاقه حكم طلاق السكران قاله أكثر أصحابنا كابن حامد والقاضي حكم أصحابنا حامد وأصحاب أكثر كابن وقالت ا ل ح ن ف ي ة لا يقع طلاقه وعللوا ب أ ن ه ليس فيه ل ذ ة وهذا يدل على أ ن ه م لم يحرموه وسياق كلامه محتمل لذلك و أ م ا الحد ف إ ن م ا يجب بتناول ما فيه ش د ة وطرب من المسكرات ل أ ن ه هو الذي تدعو النفوس إ ل ي ه فجعل الحد زاجرا عنه فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى لأنه ليس في النفوس لأنه ما ولا التعزير داعي يحتاجوا بغير ليس إليه سكر سوى طرب لذة حتى يحتاج إ ل ى حد مقدر زاجر عنه فهو ك أ ك ل ا ل م ي ت ة ولحم الخنزير وشرب الدم و أ ك ث ر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أ س ك ر كثيره يرون حد من شرب ما يسكر كثيره و إ ن اعتقد حله متاولا أ و ل ه و و ق ل خلافا لأبي ثور فإنه قال لا يحد لتأوله كالناكح بلا ولي ش ا ف فإنه فهو ع ي يحد وأحمد ثور وفي حد الناكح بلا ولي خلاف أ ي ض ا لكن الصحيح أ ن ه لا يحد وقد فرق من فرق بينه وبين شرب النبيذ م ت أ و ل ا ب أ ن شرب النبيذ المختلف فيه داع إ ل ى شرب الخمر المجمع على تحريمه بخلاف الناكح بغير ولي فإنه للاستعفاف مغن عن الزنا المجمع على تحريمه وموجب عنه تحريمه المجمع وموجب على والمنصوص عن أ ح م د أ ن ه إ ن م ا حد شارب النبيذ م ت أ و ل ا ل أ ن ت أ و ي ل ه ضعيف لا ي د ر أ عنه الحد به ف إ ن ه قال في ر و ا ي ة ا ل أ ث ر م يحد من م النبيذ شرب ت أ ولو ل و رفع إ ل ى ا ل إ م ا م من طلق ا ل ب ت ة ثم راجعها م ت أ و ل ا أ ن طلاق ا ل ب ت ة و ا ح د ة و ا ل إ م ا م يرى أ ن ه ا ثلاث لا يفرق بينهما وقال هذا غير ذاك أ م ر ه بين في كتاب الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم ونزل تحريم الخمر وشرى بهم الفضيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فهذا بين وطلاق ا ل ب ت ة إ ن م ا هو شيء اختلف الناس فيه